السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 ويا أيتها المؤمنات والمستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الجمعة من يوم خميس ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على نبيه في كتابه العزيز إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذه الليله والغد ينبغي أن نكثر فيها من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نصلي الألف والألفين والثلاثة وأكثر ولا, يقلها ولا يقل صلاتنا على الثلاثمئة إذ قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها اكثروا قال أهل العلم من سلف الأمة حد الكفى ثلاثمئة فما فوق أقل من ثلاثمئة ما استجبت للرسول وما عملت بهذا الحديث أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة هذا وثانيا إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم الا اذا كنت في مرحاض أو مكان نجس وما عدا ذلك إذا سمعت اسمه محمد أو أحمد النبي أو الرسول وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم ومن تكبر اذله الله وها هو ذا صلى الله على المنبر يخطب الناس يوم من الأيام فقال آمين آمين آمين فسئل بعد ذلك لما أمنت يا رسول الله قال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف مرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين فقلت آمين يا ويل من دعا عليه رسول الله بالذل والهون والدون وهذه كتب الحديث صحاح من ومن الموطى مسلم مسلمين البخاري ومع ذلك لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم ولطيفة بيناها للمؤمنين والمؤمنات وهي أن بعض المقلدين للمستشرقين يكتفون بكتابة الصاد بعد اسمه أو يكتفون بكلمة صالعامة بعد ذلك وهذا ما أخوذ عن المستشرقين من النصارى ولا يصح لمو يفعل هذا أبدا قل صلى الله عليه وسلم اكتب صلى الله عليه وسلم وها نحن ما زلنا مع كتاب الأدب للإمام البخاري وها نحن مع قوله باب الهجرة وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث احفظوا الحديث لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث أي ثلاث ليالي لا يحل لمؤمن أن يهجر اخاه المؤمن وهو معه في قرية او معه في بلاده ويمر به ولا يكلم ولا يسلم عليه أكثر من ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة ليال أما اليوم اليومين معذوفهما بعد الثلاثة ينبغي أن تواجه بوجهك المنطلق وابتسامتك والسلام ورد السلام ثم قال الشيخ حدثنا أبو اليمن شيخه اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن الطفيل ومن الطفيل وهو ابن أخي عائشة ابن أخي عائشة صديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيها لأمها ما هذا الذي قاله قال إن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير وهو ابن خالتها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو في عطاء أعطته عائشة والله لا تنتهي النعىشة أو لا عليها هذا ابن أختها هذا عبد, عبد الله بن الزبير بلقى أن عائشة أعطت كذا أو منعت كذا فقال لا بد إما أن تتهين أو احرج عليها فقالت أهم أهو قال هذا قال فيما سألها هو قال هذا كلام قالوا نعم قالت هو لله علي نذو أن لا أكلم أن لا أكلم ابن الزبير أبدا غاضبت لما منعها من كذا وكذا كيف تعطي كذا وكيف تعمل كذا وبلاغها ذلك وصحت أن قاله قالت هو لله لله علي نذر أن لا اكلم ابن الزبير ابدا اذا فاستشفع ابن الزبير اليها حين قالت الهجره ماضي ان يبقى عن خالتها هكذا فاستشفع فقالت لا والله لا اشفع فيه احد ما نقبل واحد ابدا ولا أتحنث إلى نذره أبدا وأنا نذرت نذرا كيف اتحنث فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسر بن مخامة وعبد الرحمن بن الأسود ابن أبي, ابن أبي عبيد ابن يعقوب وهما من بني زهراء وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتما على عائشة أنشدكم بالله حتى تدخلوا على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي لا يحل أن تنذر قطيعته ما يجوز كيف تقطعوني فاقبل به المحور وعبد الرحمن مشتملين بأبديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ندخل هذا بعد وفاته والسلام ندخل قالت عايش ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم نعم ادخلوا كلكم ولا نعلم أن معها ابن الزبير ولا تعلم هي أن معهما ابن الزبير عبد الله فلما دخلوا دخل ابن الزبير دخل ابن زبير الحجاب دخل وسد الحجاب فعت عائشه ضم اليه خالته وطفق يناشدها ويبكي ويبكي وطفق المصوى وعبد الرحمن يناشدانها الا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد, قد عملت يا عائشة من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يحج أخاه فوق ثلاث ليالي فلما اكثروا على عائشة من التذكير والتحريج قافقه تذكر تذكرهما وتبكي تذكره وتبكي وتقول اني نذبت والنذ شديد فلم فلم يزال بها يطالبانها حتى كلمت ابن الزبير واعتنقت في نذرها واعتقد في نذرها ذلك أربعين عقدا وكانت تظن نذرها بعد ذلك فتبكي وكانت تذكر نذرة فتبكي حتى تبل دموعها حجابها جمارها وهكذا أم المؤمنين تألمت ولكن مع هذا ونذرت نذرا أن لا تكلم عبد الله بن زبير لما بلغها انه قال في كذا وكذا ولكن عرف الأصحاب أن هذا ما ينبغي فجاءوا به إليها وقربوا منها وقبلها وهكذا ورضيت بعد ذلك وأعتقت كذا رقب من أجل, نعت من أجل, من أجل نذرها الذي نذرته كذا, كذا عبد قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك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 أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا ولا تدابروا أي لا يض... يعرض أحدكم عن اخيه ويعطي دبره وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهشر أخاه أي المسلمة فوق ثلاث ليالي اليوم الأول والثاني والثلاث لا حرج بعد ذلك لا يجوز أبدا إذا قابته وسلم عليه سلم عليك رد عليه السلام وهكذا وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عالي بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقياني يلتقي فوق ثلاث يلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أعيد الحديث واحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان في الشارع أو في أي مكان ويعرض هذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والنساء كرجال في هذا أيما مؤمن لا تحج في في بيتهما بكلامه والسلام ثم قال الشيخ باب ما يجوز من, هج... من الهجران لمن عاصى العاصي لله ورسوله يجوز هجرانه أما الغير العاصي فلا يجوز أكثر من ثلاث ليالي قال وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامه تخلف عن غزوة تبوك ورسول علمهم قالوا لا تكلموه وذكر خمسين ليلة هجروا فيه لانها معصيه كبيره ابى أن يخش مع رسوله تبوك هو معه جماعة مرة أخرى يقول باب ما يجوز من الهجران لمن عصى أي عصى الله ورسوله وقال كعب بن مالك حيث تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في غزوه تبوك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن, المس عن, المس عن سلامنا على وعلى كلامنا عنه الرسول قال لا تسلموا عليه ولا تكلموا وذكر خمسين ليله لماذا دليل هذا صاحب معصيه الجهاد خرج اليه المؤمن وتاخر مع بعض الجماعه فالرسول قال لا تكلموا خمسين ليله فلهذا الهجوان مع المعصيه جائز بل مطلوب لكن بدون معصية لا يجوز لا يجوز أكثر من ثلاث لا قال الشيخ حدثنا محمد أخذنا عبد عن هشام بن عوّة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف إني لا أعرف غضبك ورضاك الرسول يقول لعائشة إني لا أعف غضبك ورضاك يا عائشة قالت قلت وكيف تعرف, هذا؟ كيف تعرف ذاك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضيا قلت, قلت بلا ورب محمد إذا دعوتك طلبت منك شيء قلت بلا ورب محمد وإذا كنت ساخطا غاضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لا أهجرن الأسماء لا أهجرن إلا اسمك لا أهجرن إلا اسمك لا أهجره أبدا هذه الصديقة رضي الله عنها يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك إن كنت غاضب عرفت ذلك أراضي عرفت ذلك قالت له كيف تعرف ذلك وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت اذا كنت راضيه قلت بلا فيما طلبته منك بلا ورب محمد صلى الله عليه وسلم واذا كنت ساخطه غير راضيه قلت لا ورب ابراهيم ما تذكر محمد قال فقلت اجل لا اهجر إلا, الا اسمك اجل لا اهجر الا اسمك فقط قال الشيخ باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشئية هل يزور المؤمن صاحبه كل يوم أو الصباح المساء فقط قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا إشام عن معمر وقال اللي تحدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عرى بن زبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني أيام كانوا في مكة ما نعرفهما إلا بعدما أسلم بعدما عرف الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول صلى الله عليه وسلم طافينها بكرة وعشية. هكذا يأتيهم الرسول في بيت أبي بكر الصباح والمساء فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتي فيها قال أبو بكر ما جاء به في هذا الساعه إلا أمر قال اني قد اذن لي بالخروج أي من, المد... من مكه الى المدينة والشاهد عندنا الذي يزور اخوانه في الصباح والمساء كما فعل الرسول وابو بكر شيت في الصباح والمساء المساء قال الشيخ باب الزياده ومن باب ومن زار قوما فطعيم عندهم اي اكل عندهم وزاع سلمان ابد ابد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكل عنده نعم تزور الزائر او يمسوا وتاكل عنده ولا حول ذي سنه وقال حدثنا محمد بن سلام اخبرنا عبد الوهاب عن خالد خالد عن خالد الحذا عن انس بن ابني, ابني سيرين عن عن أسمى ابن ما عن ابن ما عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم اكل عندهم لا تقول اذا زوتر وليا صاحبي وكذا ما نأكل عندهم اسمع انس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من من الانصار فطعم عندهم فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر, بك أمر بمكان من البيت فنضع له على بساط فصلى عليه ودعا لهم هنيئا لهم بهذا لما اكل أراد أن يخرج دلوا على مكان صالح فرسلوا وفرس وصلنا فيه ودعا لهم هنيئا لهم قال الشيخ بابو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 فقلت ما غلظ من الديباج أي من الحرير وخشن منه هذا السبق قال سمعت عبد الله يقول أرأى عمر, أرأى عمر, على, على, رأى عمر على رجل حله من الاستباق يلبسها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس الذين يفدون عليك وانتحقوا بهذا اذا قدموا عليك فقال انما يلبس الحرير من لا خلاق له يلبس الحرير من لا خلاق له فمضى في ذلك ما مضى من الزمن ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه بحله فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعث الي بهذه وقد قلت في مثلها قلت قال إنما بعثوا اليك لتصيب بها مالا فكان ابن عمر يكره العلم فالثوب لهذا الحديث الرسول لما جاءه بالاستبق من الحر ما قبله بعد ذلك ماذا فعل عمر؟ قال ثم إنما ابو سلمان بعث الى عمر بحله حله لكن ما هي من الحريه فاتى بها ان ابو سلمان فقال بعثت الي بعثت بهذه يا رسول الله وقد قلت لي مثلها ما قلت قال انما بعثت اليك لتصيب بها تبيعها وتستفيد منها وتصيب منها بابا لا لتلبسها وقال الشيخ باب الاخاء والحلف وقال ابو حج ابو جحيفه, جحيفة اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء اخى بينهما وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع المؤاخاه كذا جائزة مستحبه تجعل هذا اخاك وانت اخوه وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال كنا قال لما قدم علينا عبد الرحمن فعبد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربي فقال النبي صلى الله أو عليه وسلم ولو بشاء لما آخى بينهما قال أولم ولو بشاء تذبح هذه المؤاخات مسرعة إلى اليوم قال حدثنا محمد بن صباح حدثنا اسماعيل عن زكريا ابن زكريا حدثنا عاصم قال قال, قال, قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش في داري والحقيقة أنه لا حلف بين المسلمين والكافرين لا حلف بين المسلمين والكافرين لأن الحلف أنك تقاتل معهم فإذا قاتلوا المسلمين تقاتل معهم أما الحلف بين المسلمين كما حال فاصو بين الانصار والمهاجرين فلا حاجة أما نعم لا حلف في الإسلام أي لا يجوز لأمة مسلمة في أي مكان أن تحالف كفار